من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا مضرين إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسدقه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لَقَالُوا إِنَّ مَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرجيم إِلَّا مَنِ اسْتَطَاعَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ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 إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقيح فأزلنا من السماء ما أم فأسقيناكم فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإننا لنحن نحيي ونموت ونحن الورثون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 قال فإنك من الأنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين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 لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن الأتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين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 إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يَغْنَقُونَ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالّون قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ نُوحٍ إِنَّا لَمُنَجِّوُهُم أَجْمَعِينَ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 فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وانطرنا عليهم حجارة وانطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِئَامَ مُبِينٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ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 ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تهزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين